بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء شقت إذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدَحَا الى ربك كدح كدح فملاقي كدح فملاقي فأما من أُوتِي كتابه بيمينه فأما من أُوتِي كتابه فسوف يحاسب حساب يسيرا، فسوف يحاسب حساب يسيرا، وينقلب إلى أهله مسورة، وينقلب إلى. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا ويصل سعيرا، ويصل سعيرا. إنه كان في أهله مسورة، إنه كان في أهله مسورة. إنه ظن ألا يَحْمُرُ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَى إِنَّ رَبَّهُمْ كَانَ بِهِ بَصِيرًا بَلَى إِنَّ رَبَّهُمْ فلا أقسم بالشفقة. فلا أقسم بالشفقة. والليل وما وسقى. والليل وما وسقى. وسق والقمر إذا تسقى. والقمر إذا تسقى. لا تركب. لا طبق عن طبق، لا تركب ما طبق عن طبق، فما لهم لا يؤمنون، فما لهم لا يؤمنون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون.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 والله هو اعلم بما يؤول فبشرهم, فبشرهم بعذاب اليم فبشرهم بعذاب اليم الا الذين امنوا وعملوا الصالحات الا لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ لهم